ولذلك يقول وما اتباع كليم الله يعني موسى عليه الصلاة والسلام للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم يعني ما تبع موسى صلى الله عليه وسلم وهو كليم الله جل وعلا وهو المفضل بهذه الخصلة إضافة إلى الرسالة فهو رسول الله وهو أحد أولي العزم وهو كليم الرحمن جل وعلا ومع ذلك اتبع من هو دونه فرفع الله الخضر هنا بسبب إيش بسبب العلم فما اتبع موسى عليه الصلاة والسلام خضرا عليه السلام إلا لأجل العلم الذي خفي عليه وأصل القصة في الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسألوه هل تعلم أحد من أهل الأرض أعلم منك؟ قال لا وصدق عليه الصلاة والسلام حسب علمه ما يعلم أحد في ذلك الزمان نبي قال لا فعاتبه الله جل وعلا ان لم يكل العلم إلى عالمه لم يرد العلم إلى الله فلم يقول الله أعلى فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر بمجمع البحرين بمجمع البحرين فطلب السبيل إلى لقيه وجعل الله له الحوت آية علامة وقال له إذا فقدته وجدته عنده فخرج موسى وغلامه يوشع بن نور نعم ولم يكن عبدا وإنما كان معه صديقا ورفيقا في الرحلة ومن هنا قيل ينبغي لطالب العلم أن يتواضع من مع من يستفيد منه أن يتواضع مع من يستفيد منه فيوشع بالنون لم يكن عبدا وموسى عليه الصلاة والسلام أعلى وأفضل من خضر ومع ذلك تواضع وسأل السبيل إلى لقي خضر ليتعلم منه فكان من أمرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قص الله عز وجل قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا قال إنك لن تستطيع معي صبر الآيات فحرص موسى عليه الصلاة والسلام على أن يتعلم وما منعه مقامه الذي بلغ من أن يتواضع ويطلب العلم فيا عباد الله مهما ازداد الإنسان من العلم ومهما تقدم فيه لا يزال محتاجا كما سبق معنا قبل أمس يتعلم الشيخ قيل نعم قيل نعم كلما جهل عرف أنه محتاج إلى العلم يتعلم الشيخ قيل نعم أيقبح به ان يجهل, أن يجهل قيل نعم قال فإذا كان كذلك فإنه ينبغي يحسن به أن يتعلم فكلما ازداد الإنسان من العلم كلما ازداد من التواضع وإذا رأيت من هو مجتسبا إلى العلم لا يتصب بالتواضع فاعلم أن علمه لم يفده في هذا الباب فهذا كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام يسأل السبيل إلى لقي خضر عليه الصلاة والسلام وخضر كما قلنا في أصح القولين انه نبي ولكن ولو كان نبيا فموسى صلى الله عليه وسلم أفضل منه